قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقيد فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من 112. إن في ذلك لآيات للمتوسمين 113. وإنها لبسبيل مطيم 114. إن في ذلك لآية للمؤمنين 115. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبِإمام مبيد ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين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 وَقُلْ إِنِّي أَنَى النَّذِيرُ الْمُبِيدُ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ